ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قدينينَ فيِيهَا وَيُكَِّرَ عَنهُم سَاتِهِم وَكَانانَ ذَكَ ع دَغ الله فَووزًَا معظمَا وَيُعَّبَ المُنَافقينَ وَمُنافِقاتِ وَمُشكينَ وَمُشركَاتِ الظض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 سيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون مِنَ الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس فينا مَلَكُ لَكُمْ مِنْ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يُنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى نَذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السُّوءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلَ لمَ ي الش وَيعَذذبُ مَ شاء وَوكانَ الله وَفُ الرَّحيم سقُونمُخَفونَ إذ طَلَقَثُم إلَ مَغادِمَ للتَأخُذُوهَا زَون نَ التَّبِكُ يريدون أن يبدلوا كلام الله قل كل أن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تأسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا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 فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَسَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ فَأَعْجَلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ, ولتكون آية للمؤمنين ولتكون آية للم مِنْ نُورٍ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كفروا سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الذي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَركُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَظَةٌ بِغَيْرِ علم لِيُضِلَّ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّنُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 لا يقاد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخل المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراه دَ بَتَغونَ خَضلَم مِن اللهَّ وَرِضُوًا سمم فيِي ُوجهِم سمهُم فيِي يُوجوهِهم في مِن أَسَر السّجد ذَلكَ مَسَلُهُم في التَّورَ وَمَسَلُهُم كَنَزْرَعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فِسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بهم وَوعدَ الله الذيينَ آممَنُوا وَعَمِرُ الصَّالحَاتِ مِنهُم م أُفَِةَ وَأَجر